غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى عاد أخاهم هو يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترؤون يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون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 قَوْمَ يَهُودَ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْمِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ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 ولم جاء أمرنا نجينا هود والذين آمنوا معه بِرَحْمَةٍ منا ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ.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 ألا بُعْدَ لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 اتنهانا ان معبود ما يعبد اباؤنا واننا في شك مما تدعون اليه مريب قال يا قوم ارئيتم ان كنتم على بينه من ربي وَآتَانِي منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آيات فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بصوئٍ فيأخذكم عذاب قريب